book 2 36 36 36 جرادكي المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة كاداي اوتوبوسنات سبيركا اين موقف الباص الحافله اين موقف الباص اي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب الى وسط المدينه اي خط الذي ينبغي ان اخذه أي خط الذي يجب أن آخذه؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ أين ينبغي أن أبدل أين يجب أن أبدل الباص؟ بكم تذكرة السفر بكم تذكره السفر كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينه كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ трябва да слезете тук. Ямбари атазила хужеб антензилна. Трябва да слезете отзад. Ямбари атазила миналхальф. Яжиб антензил миналхалф. Следващият влак на метрото пристига след 5 минути. Almetroтели سيصل خلال 5 دقائق المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق السلدوشتي ترامواي 10 دقيقتو الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق <تصفيق> <تصفيق> الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق السلدوشتي اوتوبوس بريستيغا بعد 15 دقيقة الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة كغا ايه poslednie متى يسافر اخر مترو متى يسافر مترو كوجا اي بوسلنيي ترامفاي ترام متى يسافر آخر ترام كوجا متى يسافرو اخر متى يسافر آخر, آخر باس؟ إيماتيل هل معك سفر؟ هل معك تذكرت السفر؟ بيلت؟ <تصفيق> لا، لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا، ما معي. توгава трябва да платите глоба. عليك ان تدفع غرامة. اذا عليك ان تدفع غرامة.